نزفك آياتا باسم الإنسان وارفع رأسك قرآنا يتلو القرآن ذلك نحرك لا ريب وجع فنان يبدع للناس إباء مثل البركان معناك دمع وثور وتحرير ودماءك لها كل التقدير معناك دمع وثورة وتحرير ودماءك لها كل التقدير تبقى سورة عاشور نار ونور بينهم صابك on harkkia, aamun aja, ك لعبته الدم لا يعلو السيف إذا ما دم تكلام وبعس نحرك طوفانا لا يتحطم يا فجر الثورة هيا فيه تقدم مظلوم ونصرك بالدم كتم محروم وتملك دمعة القلوب مظلوم ونصرك بالدم مكتوب محروم وتملك دمعة Ya يا صوت الحرية والدنيا تسمع حرك وجروحك تتبسم بين الدم تحفظ بالدم القاني ضد التيار فالضلع الأحمر ينمو مثل الإعصار وانزع غم واكتب كل الأقدار ومع القرآن ستبقى جرحا جبار لبان كلنا لعينك أنصار نفديك ولجلك ترخص العمار لبّك كلنا لعينك أنصار نفديك ولجلك ترخص العمار أنت النبع الفوار الثوّار يا أبو اليمّة يا أمل المحرومين فيك الحين تلهج بسماء للشاعر رضا درويش